قاس قاس تلك آياتُ القُرآن وَكتابابٍ مبين تلك آيات القُرآن وَكتابابٍ مبينهُذَم وَبشْرالِ المُؤمنين أدَم وَبشْال مُؤمين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 كالذين لهم سوء العذاب وهم في التاخرة هم الأكثرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله اَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ إِذْ قَالَهُ شَالِ أَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ سآتيكم منها بخبر أم آتيكم بشهاب قبس دعت لكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله فلما جاءها نودي لها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى ربنا مولى العزيز الحكيم والكي عصا والكي عصا فلما راها تهتز كانها جنن ولا مدبرا ولم يعكب لما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني إلا يقاب لدينا المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور وأدخل يدك, في وَاْدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في يَدَكَ الْأُخْرَى فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ في مِنْ غَيْرِ يَاتِ إِلَ فِد عََّ وَقَ إَِّهُم كَوا قَوْمًَا فَاسِكِين إِهُم كَ قَوًْا فَاتِكِين فَلَم جَاءَتهُمْ آيَاتُ نَامُ فلما جاءتهم آياتنا مبخرة قالوا قالوا هذا فحر مبين